ما رواه أبو داود بسنة حسن من حديث عبد بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله دعوة النبي مختصرة باستجابعة صلى الله عليه وسلم